أو لم يتفكروا في مَا ما خلق الله السماوات وَمَا وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثير من الناس بلقاء ربهم لكافرون أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَوْضُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ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 ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بأيات الله أن كذبوا بأيات الله وكانوا بها يستهزئون Allah يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبرز المجرمون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 إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهان وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون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 وله المثل لعبا في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملك من شركاء فيما رزقناكم هل لكم مما ملك تيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأتم في سواء تخافونهم تخافونهم كخيفتكم وآفسكم كذلك نفصّر لآيات لقوم يعترون برتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من ظل الله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 وَذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِتُرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ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 إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد ارسلنا قبلك رسولا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فجاؤهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرمو وكان حقا عرينا نصر المؤمنين Allah الذي يرسل لي حفثه رسل حبا فيبسطه في السماء كيف يشاء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 فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي لرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ليحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع وَلَا ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العلم عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يحلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير كذلك كانوا يوفكون وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَلِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْدَمُونَ فَيَوْمَئِذِ اللَّا تَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ ضَ في هذا القرآن من كل مثال ولئيا جئتهم بآية لا يقولن الذين كفروا إن إنتم إلا مبطلون كذلك يقبض الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبرن وعد الله حقا فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخف الذين لا يوقنون